الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل ما كنا قد وقفنا عنده بالأمس من التعليق على كتاب الإمام الحافظ بدر الديني بالجماعة عليه الرحمن الله وقد اتفقنا أن نسير على سيرة معينة في التعليق على هذا الكتاب وهو أن نحدد فصلا معينا يقرأ ثم نعلق على هذا الفصل بما أظن أنه يعني هو الذي يحتاج إلى التعليق ونفسح أيضا مجالا للأسئلة بعد أن أنتهي من التعليق على هذا الفصل ولا أدري هل ستنجح هذه الخطة في تعجيل من المرور على الكتاب او لا تنجح سنجرب على كل حال ونرى ما هي النتيجة التي نصل إليها الوقف القاري بالأمس عند الفائدة الثالثة الفائدة الثالثة يذكر المؤلف يعني موضوعها أنه على العالم أن يتخلق بالزهد في الدنيا هذا هو الموضوع الأساسي لهذه الفائدة قيد هذا الحث والأمر بأنه قال الذي لا يضر بنفسه ولا بعياله يقول أن يتخلق بزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله هذا القيد مهم في الحقيقة لأن الإضرار بالنفس أو بالعيال أمر نهت عنه الشريعة إن لنفسك عليك حقا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فالقيام بحقهم وواجبهم من الإنفاق دون زيادة ودون مبالغة لا شك أن هذا أمر تحث عليه الشريعة القيام بواجبهم من الإنفاق الأكل والشرب اللباس السكنة هذه الأمور الضروية والتي تختلف أيضا حقيقة من زمن إلى زمن ومن وفي عرف إلى عرف تختلف هذه الحاجيات والضروريات فقد تكون يكون أمرا كماليا في زمن من الأزمان ثم يصبح ضروريا في زمن آخر حسب اختلاف العراف والأزمان وهذا أمر ملاحظ ومشاهد ويعرفه كل من يعني يعرف تبدل العراف في مثل هذه المسألة فيه عبارة مهمة يعني نحتاج أن نقف عندنا شرحها عبارة الإمام الشافعي عندما قال لو أوصي إلى أعقل الناس صرف إلى الزهات معنى هذه العبارة أنه لو أحد لو أن أحد الناس أوصى بجزء من ماله لاعقل الناس قال أنا أوقف أو أوصي مثلا بثلث مالي لاعقل الناس فيرى الإمام الشافعي أنه إذا أوصى بمثل هذه الوصية فإن بغي أن ينظر إلى الزهاد ويعطوا هذا المال لماذا؟ قال لأنهم أعقل الناس وسبب هذا الحكم أن من عرف أن الدنيا إنما هي ممر وطريق إلى الآخرة وأنها مزرعة للآخرة لا يلتفت للدنيا إلا على هذا المعنى على أنها مزرعة وطريق ولا يلتفت إليها من جهة التمتع والتلذذ بها مع نسيان الأخر يعني لا يمكن أن يقدم الدنيا على الآخرة بل لا يمكن أن يساوي الدنيا بالآخر وبالتالي الذي يستطيع أن يتجاوز النظر في العاجلة والتفكر في الآخرة هذا هو عقل الناس أنت الآن لو تنظر إلى المزارع الذي يحرف الأرض في زمن الحرث ثم يبذرها في زمن البذر ثم يتعب ويجهد ويمكث يعني الأشهر وهو يسقي هذا الزرع الأحمق سيقول ليش يتعب هذا الوقت هذا كله ما الفائدة من مثل هذا العمل لكن إذا جاء وقت قطف الثمرة عندها يعرف أنه قد فرط في الزمن الماضي هذا حقيقة عمل المسلم في الدنيا المسلم العاقل المؤمن يعرف أن هذا زمن الحرث والزرع والسقي وقطف الثمرة سيكون في الآخرة فلا يشتغل بأمر آخر لو أن هذا المزارع اشتغل مثلا بالتظلل تحت ظل الشجرة دون أن يسقيها متعة التظلل تحت ظل الشجرة لكان أي عاقل ينظر إليه يقول هذا مقصر وهذا قلة عقل كان ينبغي عليها أن يقوم بتقليم الشجرة وأن ينزع العشاب الضارة التي حولها حتى تخرج شجرة جيدة يلقح الشجرة إذا كانت تحتاج إلى تلقيح حتى تثمر يعني يقوم بشؤونها لا أن ينشغل بلذة الجلوس تحت ظلها فهذا هو حقيقة يعني أمر الدنيا تجاه الآخرة ولذلك من زهد في الدنيا أعقل الناس ومن العبارات اللطيفة التي يعني تبين لكم نظر الزهاد لهذه المسألة أنه قيل لأحد الزهاد مرة قيل من أزهد الناس؟ قال الملوك الملوك قيل له كيف؟ قال لأننا زهدنا فيما يفنى ورغبنا يعني معشر الزهاد يقصد يقول لأننا معشر الزهاد زهدنا فيما يفنى ورغبنا وطمعنا فيما يبقى وأما هم فزهدوا فيما يبقى ورغبوا فيما يفنى فهم أزهد الناس هم الذين زهدوا في الذي لا في في الأمر الذي لا يجوز أن يزهد فيه فهؤلاء في الحقيقة هم أزهد الناس يعني قلب الزهاد الميزاني صح التعبير لأنه نظر نظر أخرى تختلف عن نظرة غيره من الناس كلمة أيضا يحيى بن معاذ يقول وهي مؤثرة حقيقة وتبين يعني ولا المؤلف إلا لأنها تعين على الزهد يقول لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني فكيف هو خزف فان والآخر تبر باقي طبعا الخزف هو الطين المطبوخ والتبر هو الذهب فيقول لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف طين مطبوخ إلا هو الآنية التي تصنع من الفخار وما شابه ذلك وكانت الآخرة خزف باقي الباقي خير من الفاني على كل الأحوال تنتفع به يبقى الانتفاع به مستمر يقول فكيف والواقع الأكس أن الآخرة ذهب باقي والدنيا خزف فاني وفي المقابل أيضا لابن قيم عبارة أيضا شهيرة يقول لو لم يكن من عقوبة للكافر إلا دوام السجن المؤبت لكان يكفي أن يكون عقوبة هائلة جدا تخيل أنه عقوبة الكافر فقط سجن مؤبد حقيقي مهم مؤبد حق الدنيا سنة ولا سنة ولا مؤبد لا ألوف سنين ولا ملايين سنين إلى الأبد لو كان ليس للكافر إلا هذه العقوبة كفته فكيف هو في ألم جحيم وعذاب أبد الآبدين كذلك الدنيا لو لم يكن في الجنة إلا مثل نعيم الدنيا لكنه دائم لو قيل لك تعيش مثل أحد أغنياء الدنيا حياة أبدية لا مرض ولا تعب ولا يكفي هذا لأن تسعى إليه وأن تحرص عليها أنت في الدنيا على ماذا تسعى تسعى أن تكون في حياة مرفأة تعيش إذا مرضت تجد العلاج إذا أردت أنك تتعلم تجد وسيلة للتعليم فكيف لو كان هذا يتحقق لك في الآخرة من دون لا تعب ولا نصب ولا فكيف إذا اضفت إليه ايضا أنه نعيم ليس كنعيم الدنيا كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أقفي لهم من قرة أعيب وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي فلا تعلم نفسهم أعددت العبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ما شر فهذه حقيقة يعني الموازنة بين الدنيا والآخرة والتي ينبغي حقيقة أن لا ننساها ولا نغفل عنها طوال حياتنا لكن حقيقة نحتاج أن وقفة معينة من هذه القضية وهي قضية مهمة حتى لو أطلنا فيها قليلا لأنه حصل فيها خلل على مر العصور وعلى بعدنا عن زمن النبوة وصفاء الشريعة في زمن النبوة حصل في خلل في ميزان النظر إلى هذه القضية يعني ممكن نبين أو نضع عنوان لهذه القضية التي سنناقشها ما هو الموقف أو موقف المسلم من الدنيا وما هو الذي ينبغي أن ينظر إليه يعني ما هي نظرته التي تنبغي للدنيا هل جاءت الشريعة بتبغيض الدنيا وبذنها مطلقا هل جاءت الشريعة بذلك يعني قد البعض بعض النصوص أو بعض الأشياء التي قد يفهمها خطأ الواقع حقيقة أنه فيه فكر أو فيه فهم خاطئ في هذه المسألة موجود بين بعض المسلمين وهو أنهم يظنون أن الدنيا في النظر الشرعي مبغضة مطلقا ومذمومة مطلقا وهذا خطأ في الحقيقة هذا خطأ ليس بالصحيح والذي يدل على هذا الأمر حقيقة أمور عديدة سأحاول أن نلخصها أمور عليها سريعة أولا الدنيا نعمة أنعم الله بها علينا وأوجب علينا شكره عليها هل يمكن أن ينعم الله عز وجل علينا بشيء هو يبغضه أليس إذا أنعم الله عليك بالمال أن تواجب عليك أن تشكر الله عز وجل وتعتبر هذا نعمة؟ إذا أنعم الله عليك بالقوة بالصحة بالعافية أليست هذه نعمة تحتاج الشكر عليها؟ كل النعمة التي ينعم الله عز وجل بها على الناس أليست أمورا تحتاج إلى شكر؟ لا يمكن أن يطالبك الله عز وجل بشكر أمر هو يريد منك أن تبغضهم كيف تشكر على أمر المبغوظ ومكروه؟ انتبهتم يا أخوان؟ فنعم الدنيا هي اسمه اسمها نعم وبالتالي لا تأمرك الشريعة بأن تبغض هذه النعم الأمر الثاني أن نعلم أن النعم المباحة التي جاءت الشريعة بإباحتها لا يمكن أيضا أن تكون مذمومة ومكروهة ويقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي خالصة هي خالصه للخالصه للذين امنوا في الحياه الدنيا قل من حرم زينته الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا خالصة يوم القيامه قل هي خالصة للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه فبين الله عز وجل في هذه الايه أن الحياه الدنيا ليست او زينته الحياه الدنيا ليست محرمه بل استنكر على من يحرم زينه الحياه الدنيا فلا يمكن أن تكون الزين المباحه محرمة في شرع الله عز وجل او في شرع الله عز وجل ايضا مما يبين هذه الحقيقة ان زينه الحياه الدنيا ومتاع الحياه الدنيا هو من ثواب المؤمنين قد يثيب الله عز وجل المؤمنين بشيء من متاع الدنيا يقول الله عز وجل فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره ويقول الله عز وجل الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعمه دار المتقين ويقول سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره ثم يقول الله سبحانه وتعالى ايضا في ايه أخرى لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره ثم يقول الله عز وجل ايضا في ايه أخرى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ويقول عن ابراهيم عليه السلام واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين فالله عز يذكر في هذه الايات أن نعيم الدنيا هو جزء من ثواب المؤمنين جزء من ثواب المؤمنين. ولا يمكن أن يثيب الله عز وجل بأمر يريد منا أن نبغضه هو ثواب ثواب حسن يسمى الله عز وجل ثواب حسن أيضا الله عز وجل يدعو المؤمنين لتحصيل نعيم الدنيا وهذا الأمر الرابع يدعو الله عز وجل المؤمنين بتحصيل نعيمها ببيان أنه من شأن المؤمنين أن يدعو, أن يدعو الله عز وجل بأن يتم لهم ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة كما في سورة البقرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنى عذاب النار فيثني الله عز وجل على عباده المؤمنين أنهم يسألون ثواب الدنيا وثواب الآخرة أيضا يقول الله عز وجل على لسان الصلحاء من بني إسرائيل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك أيضا الأمر الخامس الذي يبين حقيقة الموقف من الدنيا أننا مأمرون وجوبا أو استحبابا ببعض زينة الدنيا مأمرون وجوبا أو استحبابا ببعض ثواب الدنيا ونعيم الدنيا وقوة الدنيا وما إلى ذلك من أمثلة الوجوب النكاح النكاح لمن كان محتاجا إليه واجب واجب شرعي وهو من متاع الدنيا حب زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقاطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده عسل معه فالمقصود أن النساء والنكاح من زينة الدنيا فالمقصود أن النكاح والنساء من زينة الدنيا وهو أمر واجب لمن كان محتاجاً له يا إخوان. أوجب الله عز وجل عليك أن تنال شيئاً من متاع الدنيا لأنه لأن لك إليه حاجة ولا شك أنه لو أن المسلمين كلهم ترهبوا لكلهم لكانوا كلهم آثمين النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة عمارة الأرض التي نحن أمرنا بها لا يمكن أن تتم إلا من خلال النكاح والتكاثر فشف أنت مأمور وجوباً ببعض متاع الدنيا أيضاً الإعداد للجهاد والقوة هذا واجب ولا ليس بواجب كيف يمكن نعد للجهاد والقوة بغير المال بغير العلم بغير الحضارة بغير التقدم لنافس بقية الأمم وهذا من متاع الدنيا أيضاً وهو أمر واجب متاع واجب وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخير تريبون به الله وعدوكم أيضا يعني مثلا من الزين المستحبة التزين للمسجد كما في قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالتزين في الذهاب للمسجد طبعا في قدر من الزين واجب وهو ستر العورة التطهر من النجاسة هذا قدر من الزينة واجب للمسجد ولغير المسجد لكن في قدر إضافي مستحب وهو أن تأخذ أفضل ما يمكن أن تستقابل ربك عز وجل فينبغي أن تلبس وأن تذهب إلى المسجد أفضل ما يمكن أن تلبسه من الثياب وأن تطيب بأطيب الطيب وأن تكون بعيد عن أي شيء ممكن يستقدره البشر ولذلك تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد وبيّن أن الملائكة ت هذه الزينة منها ما هو واجب ومنها ما هو السحب كما ذكرنا وهي من زينة الدنيا فليست كل زينة الدنيا مبوضة الأمر السادس إعمار الأرض لا يتم إذا كنا أو إذا صورنا للناس أن الدنيا أمر سيء ومرغوظ كيف تعمر الأرض؟ كيف يمكن للإنسان أن يبدع في الدنيا وهو مأمور أن يبغض الدنيا؟ هل يمكن أن يبدع الإنسان في شيء يكرهه ويبغضه تصورون ممكن يحصل هذا الإبداع لا يأتي إلا من باطن المحبة إذا الإنسان أحب شيء يحاول أن يبدع فيه يحاول أن يأتي بإضافة جديدة فيه تنفع البشرية وتنفعه وتنفع الناس فلو كانت نظرة الإسلام إلى الدنيا أنها مبغوظة مكروهة مطلقا لكان هذا في دعوة لعدم الإبداع وعدم الاكتشاف وعدم استثمار حقائق الكون في إضافة جديدة للعلم والبشرية فهذه المعاني الستة كلها تدل على أنه لا يمكن أن تكون الدنيا في الشريعة مبغوظة ومذمومة مطلقة طيب ما هو الزهد إذن وما هو المطلوب الذي تريدها الشريعة من اكتجاه الدنيا هو بكل اختصار ألا تساوي الآخرة بالدنيا ألا تساوي الآخرة بالدنيا أن تكون الآخرة عندك مقدمة على الدنيا هذا هو حقيقة الزهد ولذلك هل يستطيع أحد أن يقول بأن عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف أو أمثالهما من سادة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأغنياء والأثرياء أنهم لم يكونوا زهادا هؤلاء كانوا زهاد وليسوا زهاد كانوا زهاد مع أنهم كانوا يعيشون في القصور طيب كيف نجمع بين كونهم يعيشون في القصور وهم زهات كما يقول أحد السلاف وله عبارة جميلة يقول الزهد أن تملك الدنيا ولا تملكك الدنيا أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك هذه حقيقة الزهد ليس الزهد أن تكون فقيرا هذا ليس هو الزهد لأنه قد تكون فقير لكنك تتشوف للمال وتشوف للغناء ولو ملكت المال لا ربما منعت حق الله عز وجل فيه ليس هذا هو الزهد الزهد هو أنك إذا ملكت الدنيا تكون في يدك تستخدمها في طاعة الله عز وجل ولا تكون في قلبك انظروا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كمثال مثلا وعثمان العفان ينفع أيضا مثالا لكن في خصة لطيفة لعبد الرحمن بن عوف واردة في سيراته أنه مرة أتت له زوجه بمالذ وطاب من الأطعمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدا فتحت الفتوح واغتنى كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الفتوح التي حصلت وانتشار الخير والرزق فبكى ولا استطاعني أكل شيئا من تلك المائدة فسألته عن ذلك فقال يعني تذكرت حياتي مع النبي عليه الصلاة والسلام وحياة التقشف والزهد وقلة هذا والحصار في شعب بني طالب وما إلى ذلك فتألم يعني من اختلاف الحال وخشي أن يكون هذا من تعجيل الطيبات في الحياة الدنيا فقالت له زوجه تصدق انت من الضايق من كثرة المال تصدق أخرج نصف مالك ربع ثلث مالك كل مالك أخرج صدقة في الله عز وجل قال ويلك يا أم فلان والله ما زاده إلا هذا كلما تصدقت فإذا بالمال يزيد ويكثر فهو هو بأنه يقص المال لكن ما هو يده حتى يقال وإن كان هذه مبالغة لكن بعض المبالغات تحكي تكون لها دلالة رمزية يقال كاد عبد الرحمن بن عوف أنه لا يقلب حجرا إلا ويجي تحته مالا من كثرة ما كان يوفق في, في, في الرزق ف هذا حقيقة حال الزهد فالزهد ليس هو بغض الدنيا بالعكس أنت مطالب بحب الدنيا بشرط أن لا تحبها أكثر من حب الآخرة وفي الحديث الذي في صحته خلاف حب بلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدنيا يحب النساء يحب الطيب يحب الخير يحب النعيم كان يطلب الماء فيستعذب له الماء من بئر بعيدة إذا أكل الطعام الطيب يثني عليه عليه الصلاة والسلام فوكان صاحب ذوق راقي جدا في مطعمه ومشربه ولباسه وطيبه عليه الصلاة والسلام لكنه لم تكن الدنيا تسوى عنده جناح بعوضة في مقابل الآخر هذا هو حقيقة الزهد فلا يفهم الأمر خطأا وكل النصوص التي وردت في ذنب الدنيا ينبغي أن تفهم في هذا السياق ما نخرج عن هذا السياق فلا يأتي واحد مثلا يقول ورد في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاها أولا أول شيء هذا حديث ليس بصحيح إنما يصحه موقوفا على عبد الله المسعود ومع ذلك فالمقصود بها ملعونة عندما قدمها على الآخرة ولا يمكن أن أخذ هذا الأثر فقط وأرد به كل النصوص والدلائل السابقة المحكمات أدال على أنه لم تأتي الشريعة بذنب الدنيا مطلقا وقد استعرضت كل الآيات الواردة في كتاب الله التي ذكر فيها الدنيا وهي 111 آية 111 آية كل هذه الآيات استعرضت وفلم أجد نصا واحدا أتى بذنب الدنيا مطلقا وقد نص على ذلك على كل حال جماعة من أهل العلمين هم مقيمة جوزية فقال في كتاب بداع الفوائد قال الشريعة لم تأتي بذنب الدنيا ذنبا مطلقا وإنما ذمت متعلقات الدنيا الباطلة فقط هذا أمر مهم حقيقة يا أخوان أحببت التنبيه عليه تفضل اي نعم حقيقه صناعه الشاهي التاسع في منطوق الداخل رقم الماء نعم يعني كلمه انيش في الماء الماء هذا مفيد نعم ولكن اذا خرقت بسهوله دخلت الماء كان سبب في اغراق نعم شبه الدنيا عندما تكون سائره يعني تاخذ من الدنيا حقيقه ان الباخره بحاله جيده ماشي لكن فدخلت نفس الماء فأغرفت الماء صحيح. صحيح هذا مثال جميل طيب انتهينا من الفائدة أو الفرع الثالث الفرع الرابع يتكلم فيها المؤلف ألا يجعل العلم سلما للدنيا قال أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة المقصود حقيقة من هذا الفصل أن لا يجعل العلم سلما للدنيا من غير وجه الحق أما من جعل العلم سلما للحصول على الدنيا بوجه حق فهو جائز كيف هذا؟ هذا يتبين من بعض الأسئلة كيف يمكن أن يتعيش ويترزق العالم؟ أنا أسألكم العالم مطلوب أن يكون له وجه يأخذ منها الرزق يصون به وجهه ونفسه عن أن يتكفف الناس كيف يطلب الرزق إما يطلب الرزق تقول من خلال التجارة مثلا صحيح يكون مع كونه عالما يكون عنده مصدر رزق من التجارة طيب التجارة علم التجارة إذا أراد أنه ينجح فيها نجاحا صحيحا ويكون قادرا على أن يستثمرها استثمارا صحيحا لابد أن يكون له علم بأصول التجارة أقل شيء فهو في الأخير من علمه في الحصول على المال إذا قلت والله يحتاج للممكن يترزق من خلال صنعة اليد فأيضا الصناعة علم يحتاج إلى مهارة ويحتاج إلى تدرب إذن هو لو تعلم من أجله يترزق أيضا جعل علمه سببا للدنيا لكن لما كانت هذا سببا للحصول على الدنيا بوجه الحق لم يكن أمرا مذمون بل أمرا مطلوبا لا بد أن يكون العالم كذلك لا بد أن يكون له مصدر رزق يصوم به وجهه عن أن يتكفف الناس فالمقصود بالذم لا مطلق طلب العلم بالدنيا بل أكثر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما في البخاري وجمور أهل العلم على أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن فإذا كان يجوز أن يأخذ الأجرة على التعليم فهذا يبين لك إنه إنما يذم إذا اتخذ العلم سببا للدنيا بغير وجه حق مثل إيش كيف اتخاذ العلم سببا للدنيا من غير وجه حق إما مثلا أن يحابي بالتعليم الغني على الفقيق من أجل المال الفقير ما يعطيه شيء والذي يعطيه المال دروس خصوصية هو الذي يعطيها العلم هذا اتخذ العلم سلماً للمال وللدنيا بغير وجه حق أو مثلا يغير أحكام الله محابة فيفت الغني والرئيس والحاكم بأن هذا حلال وهذا حرام باطلاً يقول على الحلال حرام وعلى الحرام حلال من أجل أن يرضي أحد أهل الدنيا هذا اتخذ العلم سلماً للدنيا وللمال بغير وجه حق فمثل هذه الصور هي المحرم أما أن يكون العلم طلب العلم سبباً لحصول شيء من الدنيا يتكفف به ويستغني به عن الناس فهذا لا شك أنه ليس أمراً مذموماً بل هو مطلوب ذكر في المؤلف هنا كلام الإمام الشافعي الذي يقول فيه وددت أن الخلق تعلم هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه عبارة مؤثرة جدا. يقول تمنيت أن الناس تعلموا مني هذا العلم وأنه لم ينسب إلي منه شيء ما يقولون هذا علم الشافعي هذا يبين تمام الإخلاص عند هذا الإمام الجليل العظيم لكن السؤال الذي يطرح نفسه طيب لماذا لم يسعى الإمام الشافعي لمثل ذلك يعني مثلا ليش ما كتب الكتب ولم يذكر عليها اسم المؤلف ودفعها للنساخين من دون ما يعرف اسم المؤلف كان يمكن يفعل هذا أم لا يمكن؟ يمكن يفعل هذا لماذا لم يفعل لا هو ولا غيره؟ ما أحد فعلها من أهل العلم أنه يكتب كتاب ولا يذكر فيه اسمه ويترك كذا عندنا الساخين ولا يطبع مثلاً واليوم في هالأيام باسم المؤلف جماعة من العلماء أم لا أحد العلماء ولا ما أحد يفعل هذا من أهل العلم لماذا؟ هل هؤلاء كلهم ما هم أهل إخلاص؟ كلهم أهل إخلاص بإذن الله تعالى أو عامته لماذا لم يفعل ذلك لاسباب عديدة منها تمام نحن نعرف أن قاعدة شرعية إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم لا يمكن أن يقبل أصلاً العلم الشرعي من شخص مجهول فمضطر أن يذكر اسمه حتى يعرف الناس أن هذا علم الشافعي وكلام الشافعي ورواية الشافعي حتى يقبلها الناس أنا ما أقبل الفتوى من أي شخص لابد أن أعرف من من خرجت ففي مصلحة ضرورية والترتب على حذف الاسم وعلى عدم ذكره مفسدة هذه مفسدة كان ينبغي أن يذكر اسم من أجلها هي التي جعلته ما يذكر اسمه فيه أو يذكر اسمه ويبين أن هذا علمه حتى يتم الانتفاع به الأمر الثاني أنه لو فعل ذلك لربما أدى إلى مفسدة أخرى وأنه يأتي واحد جاهل ويدعي أنه هو صاحب هذا العلم ما ممكن هذا وهو بهذه الصورة أعانى على مفسدة عظيمة جدا. أول هذه المفسدة أنه أعان على أن يتشبع هذا الرجل بما لم يعطى وأن يلبس ثوبي يزور وأن يقول والله أنا صاحب هذا العلم المفسدة الثانية أنه يسمح بأن يترأس الجاهل إذا ادعى هو صاحب هذا العلم يظنه الناس صاحب فقه وعلم وبالتالي كما جاء في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن عمر بن عاص في الصيحين إنه لا يذهب العلم بموت العلماء وإنما يذهب العلم لا يذهب العلم انتزاعاً وإنما يذهب بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فأفتوا فظلوا وأظلوا فإذا اتخذ الناس رؤوساً جهال هذه مشكلة وعدم بيان صاحب القول وصاحب العلم هذا يؤدي إلى أن ربما يسرق هذه الفائدة بعض هؤلاء السارقين ويدعي أنه هو صاحب ذلك العلم وبذلك يضر المسلمين ويعني المقصود هناك عدة مفاسد مترتبة على مثل هذا التصور لذاك لم يسعى للشافع ولا غيره على أن يبث علمهم دون أن ينسب إليهم كان من الضرورة أن ينسب إليه طيب لماذا قال هذه العبارة؟ قالها ليبين أنه لم يرد بعلمه إلا وجه الله عز وجل قد يقول قائل طيب هذا ألا ينافي الإخلاص؟ وقد سئلت مرة عن ذلك أنه كيف الإنسان يزكي عمله؟ فأقول هذا إنما يقوله الرجل من أمثالنا من من لمدح الناس وذنهم وزن عندهم أما مثل هؤلاء الأئمة فقد ارتقوا على ذلك تماماً هو يقول هذا الكلام لأنه يعرف أنه قدوة أنه يحتاج أن يعلم الناس والله لا أكاد أشك أن الشافعي ما فكر في الناس عندما قال هذه العبارة يريد أن يبين للناس أن تمام الإخلاص هو هذا الأمر أن تعلم الناس دون أن تحرص على أن تكون أنت صاحب هذه العبارة أو صاحب هذا الرأي إلا إذا ترتب عليه منكر ولذلك كما ذكرنا الإمام الشافي حارس أن يتيح مثل هذه المفاسد فيما لو لم ينسب هذا العلم إليه كلمة سفيان بن عينة تحتاج أيضا إلى وقفة حتى لا تفهم خطأ التي يقول فيها كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته فنسأل الله تعالى المسامح طبعا المقصود بالصرة أي صرة المال فلما قبلت الصرة أي المال كيس صغير فيه مال مصرور أي مربوط سفيان العينة من, من كبار أمة أتباع التابعين كما ذكرنا وهو كان رأس علماء أهل مكة في القرن الثاني الهجري ومن أتباع التابعين وكان كثيره غير منه في غايه الزهد والورع والتقلل من الدنيا لما كبر وكثر عياله وضعف بدنه قبل جوائز أمير مكه الذي كان اميرا لمك وكان في غايه التالم من قبوله اضطرار هن يقبل هذه الهدايا فقال مثل هذه العباره حتى نفهم هذه العباره فهما صحيحا يجب علينا أن ندرك أن سفانوا علينا إلى أن توفي وهو من كبار إمة الإسلام يعني ما أصبح في آخر عمره جاهلا كما قد يتصور من ظاهر هذه العبارة ما عصر عنده فاهم في القرآن هذا ما قال به أحد من علماء المسلمين الأمر الثاني أن أخذ عطاء الأمراء ليس محرما عبد الله بن عمر قبل الهدايا المختار بن أبي عبيد الكذاب الثقفي أمير العراق وغيره من علمائك الإمام مالك كان يقبل هدايا هارون الرشيد وغيره من أمراء بني العباس المهم أن لا تستشرف نفسه للعطاء وأن لا يذل نفسه للعطاء وأن لا يبذل العلم لمجرد العطاء فإن جاءه من غير استشراف نفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن, هذه إن هذا المال حلوة خذرة فما جاءك منه من غير استشراف نفس فخذه فإذا جاءه من غير استشراف نفس أي من غير طلب وسعي فلا بأس أن يأخذه وإن تركه فلا شك أنه أتم وأورع إذا لم يؤدي إلى مفسده ليس دائما الرد هو الأفضل قد يكون الرد هو الأفضل وقد يكون الأخذ هو الأفضل حسب المفاسد المترتبة على الأخذ وعدمه إذن ما هو مراد الإمام سفيان من مثل هذه العبارة يجب أن ندرك حقيقة أنه قالها في لحظة هضم للنفس يعني باب التواضع في لحظات هضم النفس والتواضع ولم يقولها وهو يريد أن يقول لنا إني أنا أصبح جاهل بل... لمجرد هل يعاقب الله عز وجل على الأمر المباح؟ هو إما أخذه مباح أو محرم فإن محرم يسحق عليه العقوب لا شك قد يعاقب وقد لا يعاقب وإن كان مباحا هل يسحق الإنسان العقوبة على الأمر المباح؟ لا يسحق العقوبة على الأمر المباح ولا نتصور أنه كان يعتبر أن أخذه للمال محرما صحيح ولا لا؟ ولو كان أخذه للمال محرم لتابع عنه ولذمه العلماء وبيّنوا أن تصرفه وهذا خطأ إذن لم يكن أخذه للمال من باب أنه محرم أو كان أخذه للمال هذا محرما وإنما كان أمر مباحا ولا يعاقب الله عز وجل على الأمر المباح بسلب الفهم والفقه في الدين قد يعاقب الله عز وجل بالأمر المحرم على عدم التوفيق في الفهم فإنما خرجت هذه العبارة على وجه التواضع وهضم النفس والدلال على الأفضل والأتم والأكمل في غالب الأحوال ولا أنسى نذكركم أن نسفيان معين بعد أن ابتدأ يأخذ بسبب ظروفه كما ذكرت عطايا الأمير كان يلومه بعض المحدثين يعني لو تركت هذا أفضل وكان هو يتألم من, من مثل هذا الأمر ويتمنى أنه لو, لو, لو, لو لم يأخذ كان أفضل لكنه مضطر إلى ذلك فكان من حين لآخر يلوم نفسه على الأخذ فمثل هذه العبارة يعني خرجت موقف بشري ضعف بشري تلفظ بها يحن لزمن الاستغناء عن أموال السلطان فقال مثل هذه العبارة وليست أكثر من هذا لا يمكن أن نعتبر هذه قاعدة وأبني عليها المسائل الكبيرة ويجعلها وكأنها أساس عظيم وأبني عليها بناء عظيما طيب الخامس نعم أي هذا يعني سلب الفهم في القرآن ويقول هذا لا يمكن إلا في الأمر المحرم لا يمكن أن يكون هذا إلا في الأمر المحرم طيب يعني جوابا على أنني كان يفهم في السشكال عندك أنه يحكي هنا أنه كان عنده شيء وسلبه يمكن أن يكون سلب هذا الأمر لأمر طبيعي لغير العطاء لكن هو لأنه متأثر من قبول العطاء ظن أنه بهذا الأمر يعني من المعروف النسفيان من العين لما كبر كالعادة يختل الحفظ قليلا يختل القدرة على الحفظ طبيعيا سواء أخذ الجوائز أو لم يأخذ الجوائز الشيخ الكبير الطاعن في السن ليس كالشاب في قوة الحافظة والتفكير والفهم فهو لما وجد في حصل خلل يسير في قدرته لم يجد أنه في نشاطه في زمن الشباب ظن أنه بسبب فعله الأمر المباح لحنينه للأمر الماضي أنا أقصد من هذا يا شيخواني إنه إما فعله هذا مباح أو محرم إن كان مباح لا يمكن أن يعاقب عليه وإن كان محرم فخلص يعني أمر آخر هذا سلموقفنا من سفينا العينة يختلف أيضا وهذا لا يمكن أن يتم سيكون عينة إمام إلى أن توفي عليه رحمة الله طيب الخامسة يتكلم هنا عن المكاسب يقول ينبغي أن يتنزع عن دني المكاسب ورذيلها ويقصد بدنية المكاسب ورذيلها يعني ما كان بحسب العرف مكاسب لا يفعلها ذو الصيانة وذو المكانة والرفعة ذكر هنا أمثلة نحن كثير منها في عرفنا ليست من الأعمال الدنية يعني مثلا أشهرها الصرف والصياغة الآن هذه من الأعمال الشريفة والتي يعملها كبراء الناس هذه الأمور يختلف فيها العرف يا إخوان أولا طبعا القاعدة ليس هناك عمل شريف ومحرم كنسة الشارع هذا عمل شريف ليس محرما أي عمل فيه خدمة للناس هذا عمل شريف وبالتالي هو مباح لكن يبقى أنه حتى هذه الأعمال المباحة منها أعمال يتمناها الإنسان لنفسه ولأبنائه ومنها أعمال ما يتمناها الإنسان لنفسه ولا لأبنائه يعني مثلا أبغى أضرب مثال بصنعة أو عمل لا أعرف أنه موجوداً لكن نفترض أنه موجود لو أنه في عمل أنه شخص عمله أن يلبس الناس أحذيتهم يجلس عند باب المسجد أو عند باب القصر كل ما جاء داخل واحد يلبس الحذاء ويخلع له الحذاء هل يتمنى أحد أن يعمل هذا العمل؟ هل تتمناه لأبنائك؟ مع أنه لو قلت لي هل هو مباح؟ أقول مباح؟ هذا في الاخير يقوم بعمل شرعي جيز يعني جائز ما في إشكال فيه لكنه عمل دنيء لا يقوم به إنسان كامل المرؤة فكون العمل مباح لا يعني أنه من أعمال ذوي المرؤة وذوي المكانة والذين يجب أن يصونوا أنفسهم عن الأعمال الدنية فرق بين الأمرين يا إخوان وهذا يختلف باختلاف الأعراف والأزمان والبلدان يختلف من بلد البلد ومن زمن لزمن ومن عرف لعرف فالعالم ينبغي أن لا يهين نفسه بمثل هذه الأعمال التي تكون هي بحسب عرفه لا يقوم بهذا المكانة والمروءة والشرف ينبغي أن يزد نفسه عن هذه الأعمال وكما ذكرت هذه إنما هي يعني أمور تختلف باختلاف الأعراف والأزمان الخلاصة أنه ينبغي أن يكون ذا مروءة ذا شرف ذا مكانه ما يهي النفسه ذكر أيضا مسألة مهمة وهي دفع التهم عن النفس وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقف على باب المسجد كان معتكفا فكان يقف على باب المسجد في الليل في آخر الليل فمرت به صفية أم المؤمنين زوجه فتكلم معها عند باب المسجد فمر صحابيان فرآهما وهما ينظران إليه وإلى المرأة التي يكلمها فقال إنها صفية سعظم الصحابيان أن يضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أنها صفية فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم يعني خشي عليهما هو, هو لما قال هذا القول هو خشي عليهما أكثر من خشي على نفسه خشي أن يظن به ظنا سيئا فيكون هذا سبب في هلاكهما زيادة على كل حال فتهلك التي ذكر المؤلف لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن معناها صحيح يعني هو إنما بيّن لهم هذا الأمر خشية من أن يظن نبيه ظنا سيئا فيكون هذا سببا في هلاكهما ونفاقهما وبعدهما عن ربما كفرهما وخروجهما من إسلام لو ظن به ظن السوء <تصفيق> عليه الصلاة والسلام نعم كيف <تصفيق> بالباب وهو دفع التهم عن النفس أنه ينبغي على العالم أن لا يضع نفسه في مواضع التهم يبقى على العالم ان لا يضع نفسه في مواضع التهم مكروها شرعا عاده وشرعا المكروه شرعا هو المكروه عرفا ما كره عرفا فهو مكروه شرعا أي ابدا ما كره عرفا فهو مكروه شرعا ليس بالذي ذكرناه لكم سابقا طيب قلنا أن هذا يختلف باختلاف العراف هذا حسب عرف المؤلف في زمنه هذا حسب عرف المؤلف لكن في زمنه الأمر مختلف تماما طيب طبعا أيضا في طلبي أن يكون يعني العالم مترفعا عن دني المكاسب هذا يلزمه بأن يكون صاحب مكاسب علية وهذا يعيدنا للفائدة السابقة إنه على العالم أن يكون له مصدر رزق شريف إذا قلت على العالم أن لا يكون له مصدر رزق دني طيب من فين أخذ مصدر رزق من أين ينبغي أن يكون مصدر رزق شريف إذن يجوز العالم أن يطلب الرزق وأن يسعى بعلمه الذي تعلمه سواء كان علم شرعيا أو علم دنيويا لتحصيل الرزق الحلال المبارك لكن ينبغي أن يكون من وجه لا يخل بمرؤته وكرامته في خطى مطبعي نبه علينا أن نتقل بعد ذلك بالفائدة السادسة عندما يقول في منتصف هذه الفائدة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وبعذره عندكم بحلمه باللام بحلمه والصواب بحكمه, بحكمه فوق الحديث فوق الحديث بأساطر الثاني فوق الحديث صفحة 535 على كل حال لا نريد أن نقف كثيرا عندها طيب السادس قال أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام هذه الفائدة تتكلم عن شعائر الإسلام الظاهرة الشعائر الظاهرة المنتشرة الواضحة مثل صلاة الجماعة والأذان والأم معروف ونهار المنكر والدعوة إلى الله عز وجل الشعائر الظاهرة قال ينبغي أن يكون العالم من أكثر الناس عناية بها سواء كانت واجبة أو مستحبة يعني مثلا صلاة الجماعة مذهب المؤلف أن صلاة الجماعة, الجماعة فرض كفاية ليست واجبة مع ذلك ويرى أن العالم ينبغي عليها يحرص على صلاة الجماعة وإن كان ليس آثما بالحضور حسب مذهبه لماذا قال لأنها من شعار الإسلام الظاهر وينبغي أن يكون أحرص الناس على شعار الإسلام الظاهر هم العلماء لأنهم قدوة للناس ولأن شعار الإسلام الظاهرة ينبغي أن يحرص عليها أكثر من غيرها والسبب في ذلك أن العالم كما ذكرنا ينبغي أن يكون قدوة للناس لكن ينبغي أن يفهم وأن يتنبه أنه لا يلام العالم ولا غيره إذا قصر في أمر مستحب أو لم يفعل أمر مستحبا الله عز وجل قسم الأمور المحبوبات إليه إلى واجبات ومستحبات. الله عز وجل لا يلوم ولا يؤاخذ على ترك المستحب فكيف يلوم العبد على ترك المستحب صاحب الحق لم يلوم على ترك المستحبات فلا يجوز لأحد أن يلوم على ترك المستحب يحق لك أن تحث الناس على فعل المستحب أن تبين لهم فضله أن تبين لهم اثره في جبري النقص الذي يحصل في الواجبات في تكفير السيئات في رفعة الدرجات يوم القيامة كل هذا مطلوب أن تبينه للناس لكن لا توهم الناس أن عدم فعلهم للمستحب أنه يجعلهم مرتكبين للإثن ويحاسبون على ذلك من الخطأ جدا أن أسمع بعض الوعاظ يتكلمون عن سنن ومستحبات وكأنها واجبات وأذكر أنني سمعت رجل من الفضلاء يتكلم عن صلاة الظحى وكأنها واجب من الواجبات يعني يقول في كلامه كيف تترك صلاة الضحى وهي شكر البدن هل تكفر نعمة البدن عليك هل كذا, هل كذا كأن لا يصل للضحى كأنه كافر نعمة البدن لو كان صلاة الضحى بهذه الأهمية لا الله عز وجل أمر المستحب تجعله واجبا هذا لا يجب فلا يلام أحد على ترك المستحب وقد جاء العرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن أركان الإسلام فقال والذي بعثك بالحق لا أجيد عليهن ولا أغس ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال لا لازم تصلي كذا وتصوم كذا وتصدق بكذا من النوافق قال أفلح إن صدق والله قد أفلح إن صدق وليست أحد أن يلوم هذا الرجل بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفلح انتهينا خلص فينبغي أن لا نكون أغير على الدين من الله عز وجل من صاحب الدين الذي جعل الأمور فرائض مستحبات مع ذلك نعود نقول ينبغي على العالم أن يحرص على المستحبات لأنه قدوة للناس هذا لا شك فيه لكن لا نلومه لو قصر أضف إلى ذلك نريد أن نوسع وجه نظرنا إلى المستحبات ترى المستحبات ليست فقط هي ركعتين قبل الصلاة وبعد الصلاة وليست هي صيام فقط هي صيام الاثنين والخميس من المستحبات السعي في حاجة الناس قد يقصر العالم في صلاة الليل لكنه يمشي النهار كله في حاجة الناس وفي خدمتهم يبذل جاهه وعلمه ووقته من أجل مساعدة الناس هذا أكثر أجراً ولا الذي يقوم الليل هذا أكثر أجراً النفع المتعدي أعظم ولا شك من نوافل المستحبات طلاقة الوجه والبشر والإحسان إلى الناس والتواضع لهم فقد يقصر الإنسان في جانب من هذه العبادات المحضر لكنه يوسع له في جانب آخر من العبادات التي لا يلتفت إليها الناس حسن الخلق من أعظم العبادات كلما حسن خلق الإنسان كلما كان أكثر قرباً لله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا كفيل ويزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فلا نحصر فكرنا أن العبادات فقط هي ركعات في الليل أو النهار أو صيام يوم أو يومين أو ما شبه ذلك من العبادات أوسع من ذلك بكثير بل تعليمه للناس كما ذكرنا التعليم وطلب العلم مقدم على نوافل العبادات فلو قصر في نوافل العبادات لكنه كان مخلصا في تعليمه ما يعتبر مقصر يعتبر هذا فضل وشرف منه طيب السابع اللي هي أن يحافظ على المندوبات الشرعية طبعاً الفرق بينه وبين السادس السادس كان يتكلم كما ذكرت سابقاً عن شعائر الإسلام الظاهرة هنا يتكلم عن مطلق المستحبات والمندوبات التي أيضاً لا تكون من شعائر الإسلام الظاهرة فذكر أمثلة عديدة حقيقة فذكر مثلا إجلال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر في عدد من الآثار العظيمة وجليلة تبين تعظيم السلف للنبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره وكلنا يذكر خبر أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى حتى أغمي عليه وغيره من السلف ممن أورد خبرهم هنا المؤلف فتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره لابد أن يكون حاضرا في قلبي وحياتي عموم المسلمين والعلماء على وجه الخصوص وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره ليس فقط بالصلاة عليهم إن كان هذا ولا شك من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يوضح الله أجل وجوه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام لكن أيضا من وجوه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره أن لا يقدم كلام على كلامه أن لا يعترض على كلامه ألا تضرب له الأمثال ألا نقول والله هذا خلاف قول فلان وفلان وفلان قول النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يقدم على كلام كل مخلوق فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة من طاعة الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدو الأمر الآخر الذكر في هذا الفصل تدبر القرآن ولا شك ان تدبر القرآن هو الغايه من انزال كتاب الله عز وجل وانزلنا اليك كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته كتاب انزلناه مبارك ليدبروا اياته فتدبر القران هو الغايه الكبرى من انزاله لانه بتدبره يتم العمل به ولا يمكن أن يعمل به بغيره تدبر وفهم وفقه صحيح فيه ذكر مسألة نسيان القرآن بعد حفظه وهنا أود أني أقف عندها وقف يسير قال المؤلف قال فقد ورد في الأخبار النبوية ما يسجر عن ذلك الصحيح أنه لم يثبت ولا حديث واحد في بيان عقوبة من ينسى القرآن بعد حفظه هذا أولا ما في ولا حديث كل الحديث الواردة شديدة الضعف لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني ذلك انه يتهاون في, في نسيان القرآن فقد صحن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على تعهد القرآن ففي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تعهد القرآن فإنه أشد تفلتاً من الإبلي في عقلها هذا مطلوب ولا شك لكن من الخطأ الكبير أن يتصور الناس أن من, نسي وحفظ أنه ي... من حفظ ونسي أنه يكون آثما هذا ما هو صحيح من حفظ ونسي خير من, من لم يحفظ أصلا من حفظ ونسي خير من الشخص الذي لم يحفظ اصلا. يكفي هذا انه جهد وتعب وظاهر الليالي ويردد في الايات ويحفظ ويهذهب وياتي من اجل حفظ القران ثم نقول هذا آثم وأقل درجة ممن غفل واهمل تماما ولا فكر في في الحفظ اصلا هذا ليس من عدل ولا من انصاف فمن حفظه ونسي قد يكون خير ممن لم يحفظ اصلا وانما أقول قد لانه قد يكون من لم يحفظ خير ممن حفظ ولم ينسى قد يكون من لم يحفظ خير ممن حفظ ولم ينسى من الحافظ كيف؟ إذا كان الذي لم يحفظ يقرأ بفهم وتدبر وعمل خير ممن حفظ ولم ينسى لكنه لم يتدبر ولم يفهم ولم يعمل كذا ولا لا وإن كان الحفظ عمل فاضل الحفظ بذاته عمل فاضل يؤجر عليه الإنسان لكن الحفظ أفضل منه الفهم والتدبر والعمل و'لأن تحفظ سورة واحدة وتفهمها وتعمل بها خير و'أحب عند الله عز وجل من أن تحفظ القرآن كله بغير فهم ولا عمل لأن تحفظ سورة واحدة من كتاب الله و'تعمل بها تفهمها و'تعمل بها أحب وخير عند الله عز وجل من أن تحفظ القرآن كله بغير فهم ولا عمل ينبغي أن نعرف أن فضل الحفظ لا يطغى ولا يفوق فضل التدبر والفهم والعمل لأن الغرض من الحفظ يعني حقيقة إنما يراده من الحفظ هو أنه يسر على الإنسان التدبر والفهم والعمل فإذا أصبح الحفظ مقصوداً لذاته فقط مع يبقى عملا فاضلا لكنه ليس هو العمل الأفضل المتعلق بالقرآن الكريم وكما أقول دائما ذكر أحد العلماء المعاصرون توفي عليه رحمة الله الشيخ علي تنطاوي معروف أكيد عند الجميع ذكر أكثر من مرة مثل لطيف جدا يضرب به حال يعني يضرب به مثلا لحال المسلمين اليوم أو بعض المسلمين في موقفه من القرآن يقول مثل المسلمين اليوم في تعظيمهم من القرآن هذا التعظيم الظاهري مع الإخلال به عملا وفقها يقول مثلهم مثل قائد جيش القائد الجيش هذا على جبهة المعركة المعركة قائمة ويأتيه كتاب الملك الخليفة الحاكم الأكبر يعطيه خطة قتالية يقول أن تسر على هذه الخطة وطبق هذه الخطة فإذا طبقتها سوف تنتصر على الأعداء وهي خطة محكمة بالفعل لو طبقها هذا القائد لن تصر على أعدائه فهذا قائد ماذا فعل مسك هذه الخطة وحفظها وحطها في برواز وعلقها ودعا الجنود كلهم وقال افعلوا كما فعلت احفظوا هذه الخطة وقبلوها وعظموها لكن ما عمل بها هل سيرضى عنها الملك هل سينتصر أبدا يقول هذا واقع المسلمين اليوم يحفظون القرآن يعظمون القرآن لكنهم لا يطبقون القرآن هل سيرضى هل سيرضى عنهم الملك لن يرضى الملك. لن الملك لو أن هذا القائد ما حفظ الخطة لكنه طبقها سيرضى عنها الملك رضاء كاملا فعلينا أن نعرف ان المقصود من القرآن هو العمل والتدبر لا مجرد الحفظ وإن كان الحفظ عملا فاضلا وأمر يؤجر عليه الإنسان لا نقلل من قيمة الحفظ ليس المقصود من هذا التقليل من قيمة الحفظ يا أخواني لكن المقصود أن لا نجعل الحفظ هو الغاية الغاية هي أن نجعل الحفظ سلماً للفهم والتدبر والعمل طريقاً لل... العمل نعم الجمع بينهم الحفظ المراجعة هو الأفضل طيب السابع ولا ما زلنا نحن في السابعين يذكر المؤلف نصيحة علمية ممتازة وهو أن يجعل المؤمن له وردة من القرآن الكريم فكرة الورد ما هي يا إخوان يعني إيش ما أقصد بورد قدر معين يقرأه في يومه هي راجعة إلى أمر يعرف علماء النفس حتى المعاصرون أنك إذا اعتدت عادة تصبح جزء من حياتك لا تستطيع تتركها إذا تركتها يوم تشعر في نقص وخلل في حياتك وبالتالي من اعتاد أن يجعل له وردا يوميا في وقت معين يختار كل إنسان حسب ظروف معاشه في شخص مثلا الفرصة المناسبة له بعد الفجر في شخص آخر العصر في شخص آخر بين المغرب والعشاء في شخص آخر بعد العشاء حسب ظروف حياتك وعملك ووظيفتك اختر وقتا معين الذي ترى أنه أنسب الأوقات بالنسبة لك فراغ وقدر أنك تقرأ فيه وقدر لك الشيء الذي يمكن أن تداوم عليه من قراءة القرآن ومراجعته ومدارسته اجعل هذا جزء من حياتك مثل ما أنه جزء من حياتك أنك تذهب إلى وظيفة جزء من حياتك أنك تأكل الإفطار والغداء والعشاء جزء من حياتك أنك مثلا تجلس مع أهلك وتشرف مجان شاي في وقت معين اجعل جزء من حياتك لقراءة القرآن الكريم يومي عادة العادة تصبح محكمة ما يستطيع الإنسان أنه يتركها أبداً هذه ميزة الوردة اليوم ما يستطيع الإنسان أن تجاوزه فهي وسيلة لاعتياد الأعمال الصالحة وبالمناسبة كما يقول حتى علماء النفس يعني إن لم تعتد عمرة عملاً جيداً ستعتد أعمال سيئة وإذا أردت أنك تستبدل عادة سيئة لابد أن تستبدلها بعادة حسنة الذين يدخنون لا يمكن أن يترك الدخان في العادة إلا أن يستبدل الدخان بعادة حسنة لو المشي رياضة لو يستبدل الدخان بمكسرات أو بأي شيء آخر المخصوص لا بد يستبدل العادة السيئة بعادة حسنة هذه من أفضل وسائل محاربة العادات السيئة وإن لم تكن صاحب عادة حسنة فستكون صاحب عادة سيئة ما يمكن أبدا فهذه فكرة أن يجعل الإنسان له وردة من القرآن الكريم ذكر في الأخير حديث عبد الله بن عمر بن عاص وهو أن يقرأ القرآن في كل شهر فإن لم يستطع ففي كل سر جاء في رواية صحيحة من قرأ القرآن في أقل من ثلاث أو لم يفقه القرآن من في أقل من ثلاث فأقل ما ينبغي على الإنسان أن يقرأ فيه القرآن هو ثلاثة أيام طبعا هذا كلام يقال للعباد الزهات نحن نتمنى من الناس أن يقرأ القرآن لو في كل ثلاثة أشهر مرة نعمة لكن يعني من كان صاحب نشاط وكثة قراءة فعليها لا يزيد على أن يكون عشرة أجزاء في اليوم يعني أن يقرأ القرآن في كل ثلاثة أيام ولو كان في كل سبعة فهو أفضل لأنه أقرب للتدبر ولو كان في كل شهر فهو خير وبركة وشيء عظيم من المسلمين من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان أبدا وبالمناسبة أنا أقول هذا ولا أدعي أن هذا أمر محر من قرأ القرآن في الصلاة فقد أدى الواجب الذي عليه هل في شيء في الشريعة يدل على أنه لا بد أن نختم القرآن كل شهر لا ولا أحد من العلماء قال بأنه يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن كل شهر ولا كل شهرين ولا كل ثلاثة ولا كل سنة من قرأ القرآن في الصلاة من كان يصلي فلم يهجر القرآن القدر واجب أده لكننا نتكلم عن الفضل وعن حاجة المسلم لهذا الزات هو محتاج حقيقة لا اهتداء بالقرآن الكريم وأن يقرأ القرآن فأيضا لا نريد أن نغلو في جانب وكما قلت سابقا لنسنا أغير على الدين من الله سبحانه وتعالى ينبغي أني أقف عند حدود شرع الله عز وجل ما شاء الله تبارك الله الوقت سريع جدا الفائدة التاسعة أريد أن أنتهي منها بسرعة وأسمع الأسئلة الثامنة ما أدخلونا في التاسعة طوالي طيب أن يتحل العالم بمكارم الأحلاق لا شك إنه أن هذا من من أهم الأمور وبالذات هنا نبه في الآخر الفقرة عن مكارم إخلاق في التعليم يعني الرفق اللين اللطف في التعليم حتى مع من يخطئ حتى مع الطالب الذي يخطئ بد أن يكون رفيقا وذكر مثالين عن النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج حقيقة وقفات سنذكر فقط القصة هو الجميع يستحضرها قصة الرجل الأول العرابي الذي بال في المسجد هذا العرابي جاء دخل المسجد يعني شوف حتى من جفائه الناس يرون قصة رابي العكس والثابت هو ما سأذكره الآن هذا العربي يوم أن دخل المسجد أول ما دخل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا يعني اول ما افتتح به دخوله المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بقد تحجرت واسعا رحمة الله واسعا يرحم الناس كلهم ورحمتي وسعت كل شيء يرحم المؤمنين كلهم فهذا أول ما افتتح به من الجفاء ثم بعد أن صلى ركعتين ذهب إلى طرف المسجد وباله في المسجد فقام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن ينهوه وزجروه فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزلموه أي لا تعجلوه حتى انتهى من بوله وانتهى من كل شيء فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام بكل لطف وقال له إن هذه المساجد لم تجعل للبول ولا لقداره إنما جعلت للتسبيح وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة وانتهت القضية بكل لطف وبكل هدوء تصور هذا الموقف لو حصل اليوم ماذا سيفعل الناس هل اهتدوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام القصة الثانية قصة معاولة بن الحكم السلمي رضي الله عنه وهو رجل من العرب ايضا أسلم لكنه كان أعرابيا من بني سليم جاء المسجد فدخل فلما دخل في الصلاة كبر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة عطس أحد الصحابة فهذا يفعل السنة يعني يظن نفسه عنه. فقال يرحمك الله الذي عطس فالصحابة صاروا ينظرون إليه بعضهم يضرب يده على فخذه يريدون أن يسكتوه فهذا زاد الطنبلة قال واثك لأمي صاح لماذا تتجروني لماذا تنهوني عن تشمية العاطس يعرف إنها سنة هذه مشكلة فلما رأى إنهم يعني يزيدون نهي وزجره سكت فلما تهت الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ثم هو يقول, يقول بأبي هو أمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني يعني ما نهرني ولا ضاربني ولا زجرني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا ينبغي فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر الله وقراءة القرآن وانتهت المسألة نقطة ما قال له كيف تفعل جاهل شوشت علينا آذيتنا آذيت الناس ما فعل شيئا من ذلك هذا المطلوب من العالم يا أخي هذا جاهل يريد أن يتعلم هو أحوج الناس إلى الرفق واللطف في التعليم فلا ينبغي التشديد على الطالب وعلى الجاهل وأني يتسع الصدر والناس طبائع زي هذا العرابي مثلا الذي دخل بال في المسجد وابتدأ بمثل هذه العبارة الجافية اللهم ارحمني ومحمد ولا ت... يعني حتى ليت قال ارحمني ومحمد وسكت أنه كل ما عليش يعني هو حر يختص بدعائه من يشاء لكنه يريد أن يحجر رحمة الله ولا ترحم معنا أحدا مع ذلك يعني حتى تعليم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة قال تحجرت واسعا استقبلها بلطف يعني جوابه كان ما أشبهه بالطرفة عليه الصلاة والسلام هذه اللطافة والظرافة واللباقة وحسن الخلق الذي ينبغي أن نتحلى به كل مسلم وأهل العلم على وجه الخصوص التاسعة الله يا أخوان المساء الكثيرة جدا الله مساء الكثيرة جدا طيب انا الظاهر مضطر أني أقف هنا هل هناك أسئلة حول ما سبق؟ فضل الشيء نعم صحيح على كل سلام ابن آدم صدق ويجمع ذلك صلاة الضحة ركعتان من الضحة حديث صحيح لكن لا يعني ذلك أنها واجبة فهي بالإجماع مستحب نعم أن يصلى كل يوم صليك الضحة أي لو صلىها كل يوم مستحب هذا لا بس صلاة الضحة ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثناشة كل هذا وارد على النبي عليه الصلاه والسلام نعم تعجيل الطيبات وبين يعني ما فهمت يعني تعجيل الطيبات هذا لا طبعا تعجيل الطيبات اقرا الايه التي فيها اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ايش الايه اللي قبلها في اواخر سوره الكهف يا اخوان تذكرون أذهبتم طيباتكم في حتى أذهبتم طيباتكم الحقاف طيب في أحد يحفظها كيف ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم إذن هي نازلة في من نازلة في المؤمنين وفي الكفار في الكفار فمن الخطأ تنزيل هذه الآية على المؤمنين أيوة تحمل مقولات السلف على أنهم يخشون من باب الزهد والورع وكثرة محاسبة النفس وللآية ما نزهت المؤمنين أصلا ولذاك لما حديث بذر في صحيح البخاري لما قال له أبو ذر إن الرجل يعمل العمل الصالح فيبلغه ثناء الناس يعمل عمل صالح لله عز وجل فيحبه الناس لهذا العمل ويثنون عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن حقيقة هذا متعلق بالفصل التاسع هذا متعلق بالفصل التاسع لو تكلمنا عنه حتى في علاج الرياء وغيرها لها علاقة بهذا الموضوع المهم يا إخوان حتى تكلم الإمام الغزالي عن حديث تلك عاجل بشر مؤمن كلام جميل جدا حقيقة قال إذا كان فرح المؤمن بثناء الناس لمجرد الثناء فهذا خلل في الاخلاص. لكن إذا, فرح إذا كان فرحه بثناء الناس لأنه علامة على قبولي القبول والرضا عند الله عز وجل فهذا هو الذي يستحق الفرح بالفعل لأن النبي صلى الله عليه في حديث البخاري يقول أنتم شهداء الله في الأرض فمن وضع له القبول في الأرض هذا علامة على قبول أهل السماء وقبول الله عز وجل فمن فرح بثناء الناس على هذا الوجه فهذا يمدح على هذا الفرح ومن فرح به لمجرد الفرح فهذا يدل على قدر من خلل في, في الإخلاص أيضا من فرح على بثناء الناس لأنه يشجعه على زيادة العمل أيضا هذا يثنى عليهم باب التشجيع وإذاك أنت مأمور إنك إذا رأيت رجل على خير أن تشجيعه على ذلك تقول الله خير والله قم هذا العمل من حتى يزيد في العمل الصالح يزيد في العمل الصالح وثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أكبار أصحابه مثل أبي بكر وعمار وعثمان وعلي وغيرهم من, من أثنى عليهم لماذا كانوا يثني عليه. من أجل أن يثبتوا على عملهم ويزيدوا في العطاء وبالمناسبة التشجيع التشجيع ليس أحد من الناس أكبر من التشجيع قد يظن بعض الناس أنه التشجيع للأطفال الصغار والشباب الصغار لا هذا ما هو حتى الحاكم الكبير والعالم الكبير يحتاج لالتشجيع ما في أحد أكبر من التشجيع والتشجيع سيزيده عنه في أحد أكبر من أبي بكر وعمر من الصحابة مع كان يثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليشجعه هناك أحد أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك أثنى عليه ربه عز وجل ليزيده عطان وإنك على خلق عظيم فما في أحد أكبر من التشجيع لا تظن بل بالعكس كلما كبر الشخص كلما كان ينبغي أن يكبر معه تشجيعه ما صح أنك تشجع العالم الكبير تقوله والله جزاك أحسنت بارك الله فيك هذه تقولها لطالب العلم إذا كنت شيخا له ينبغي يكون أسلوب تشجيع الكبير يختلف عن أسلوب تشجيع الصغير. تشجيع الكبير ينبغي يكون كبيرا وتشجيع الصغير ينبغي يكون صغيرا فالفرح بثناء الناس له وجه يكون فيه صحيحا ووجه يكون غير صحيح طيب فيه سؤال آخر فضل من تحفيظ القرآن وتعليمه لا كما ذكرنا سابقا بالأمس إذا كان الغرض الأكبر عنده هو ثواب الاخره واستحضر في, نفس في نفسه الثواب الدنيوي مع ثواب الاخره ومع غلب الثواب الاخره فلا باس بذلك جائس شرع إذا أصبح الغرض الأساسي والدافع الأكبر هو الدنيوي هنا دخل في المحظور نعم إذا تحول كامل للدنيا هنا أصبح محرم لكن إذا لا والله ما زال يريده لله عز وجل لكنه عرف أنه سيعينه هذا في الدنيا ويحص به ثواب من ثواب الدنيا مع ما يرجوه من ثواب الآخرة فلا بأس بذلك فضل كل حال الورد في العادة يطلقه العلماء إما على قراءة القرآن والأذكار التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء أو حتى على ورد من العلم من قراءة كتب العلم كل هذا يسمى ورد المهم أن يكون قدر معين تلتزم به تتقرب به إلى الله عز وجل وهذه كلها قرب سواء كانت قراءة قرآن أو أذكار أو أدعية أو ورد من العلم الشرعي تتعلمه هذا كله يسمى ورد ويتقرب به إلى الله عز وجل الحديث من علم الشرع الحديث من علم لا شك لا شك. حتى في سماع القران كان سماع لتدبر فايضا تعجر في ذلك نعم. حفظ القرآن القران بالنسبه يعني ممكن نقول أنه قد يكون فرض كفايه قد يكون فرض كفايه ولو قال قائل أنه سنه مستحب له وجه ليس واجبا يعني لا أريد أن يعني أهوم من هذا الأمر لأنه ما هو بصحيح أن نتصور أن هذا الأمر ليس بواجب معنى ذلك أنه ينبغي إهماله هذا غير صحيح نحن نحرص على كثير من السنن التي أمرت بها الشريعة القدر الواجب هو الذي لا تتقوم الأمور الواجبة إلا به مثل الصلاة ما دام أنك أنت قادر على أداء الصلاة تحفظ من القرآن ما تؤدي به الصلاة أداء صحيحا أديت الأمر الواجب الذي عليك وليس عليك أكثر من هذا لكن لا ينبغي أن تكون الأمة كلها ليس في أحد يحفظ في القرآن الكريم فإذا وجد في الأمة قدر كافي من العلماء ومن طلبة العلم من يحفظون القرآن فهذا خير وبركة ولا شك أنه زيادة تخفاض خير وبركة كل ما زاد لكن تلم عن وجوب الوجوب ليس, ليس واجبا وبالتالي أنا حقيقة إلى قريب يعني إحدى الأمهات اتصلت عليه تشكو لي تقصير أحد أبنائها في حفظ القرآن الكريم ومتأثرة جدا وتقول أني يعني قطعت عنها المصروف وأني حبسته وأني فعلت كله من أجل أن يحفظ القرآن قلت لا أخطأتي أولاً هذه ليست هي طريقة لحث الناس على حفظ القرآن الكريم هذا الأمر الأول الأمر الثاني ليتك تفعلين هذا في الأمور الفرائض في ترك الصلاة في فعل المحرمات أما هذا أمر مستحب ينبغي أن يكون وسيلة حثة الشباب. والأبناء عليه للترهيب فقط للترهيب التشجيع بالهدايا التشجيع بالكذا التشجيع فقط أما الإجبار هذا انما يكون في الأمر الواجب شرعا أما الأمر المستحب لا يجوز أن أجبر أو أن أشعر الإبن بأنه إذا ما حفظ كأنه انتكس وكأنه ترك الشريعة هذا ليس صحيح إن حفظ بها ونعمته إن لم يحفظ ما حصل شيء في الدنيا والناس قدرات وملكات لا يصح أن نتشدل في هذا الجانب على أبنائنا ثم نصر على الحفظ وننسى التدبر الفهم يعني بكل صراحة خلينا نكون واضحين يعني شوف بعض الذين يحفظون اسألوا عن معنى إذا غاسق إذا وقب وما معنى الصمد ما معنى التحيات اللي يقولها في صلاته كل صلاة تحياته لله تندهشون إذا عرفتم أنه كثير من طلبة العلم الشرعي لا يعرفون معاني هذه الكلمات وأنا جربتها بالتجربة أنا أدرس في الجامعة مجموعة قد يكون فيها أربعين طالب طلاب علم شرعي مهم طلاب علم آخر وفي الجامعة مرحلة جامعية والله سألتهم قلت إيش معنى غاسق؟ إيش معنى إذا وقب؟ إيش معنى الصمت؟ إيش معنى التحيات؟ إيش الفرق بين الحول والقوة؟ والله يا إخوان ما أحد أجاب في أكثر من مناسبة هذا يبين أن في خلل ألا ما في خلل ونصف الموجودين حفاظ هل هذا هو ما كان عليه حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليتجاوزون عشر آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل يبين أنه في خلل كبير جدا وفارق كبير يقول الإمام الشعبي بالمناسبة وهو من كبار التابعين عامل بالشرحيل الشعبي يقول لم يجمع القرآن أي لم يحفظ القرآن من الخلفاء الأربعة إلا عثمان لا لا أبو بكر ولا عمر ولا علي بنبي طالب إلا عثمان أقل شيء هذا رأي الشعبي يعني قد نناقش الشعبي أصاب أو أخطأ إنه لا والله فلان كان يحفظ لكن الشعبي كان يتصور وهو إمام عمة التابعين أن هؤلاء الثلاث الفضل لم يكونوا يحفظون القرآن هل نقص ذلك من قدرهم؟ هل نقص ذلك من علمهم؟ ليش؟ لأنهم كانوا أصحاب تدبر وفهم هو لأن لم يحفظ ألفاظ القرآن لكنه حفظ وعلم حكم القرآن والمغزى من إنزال القرآن وهذا هو المقصود الأكبر لا يصح أبدا أن تكون الله عز وجل عاب على أهل الكتاب قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني إيش يعني إلا أماني؟ يعني إلا تلاوة عاب على أهل الكتاب على اليهود أنهم يحفظون التوراة ويرددونها لكن بغير فهم هذا عيب كبير جدا طيب فيه سؤال أخير ما شاء الله كثرة الأسئلة الأخيرة ما شاء تسألت أول أن يعطي فرصة الأخ من عند النساء طيب لهن حق بعد الأخ طيب فضل ما شاء الله مجموعة أسئلة هذه طيب صحيح هو كذلك يعني لا شك حقيقة أنه ليس فقط علماء الشريعة نحن في عالم الإسلامي في تقصير مع العلماء كلهم يعني تجد الطبيب الماهر العربي يكرم في بريطانيا أو في أمريكا ولا يكرم في بلده هناك تقصير في تكريم أهل العلم وفي معرفة أقدارهم في كل العالم الإسلامي والعربي ولا شك في هذا علماء الشريعة ينالهم حظ أوسع من عدم التقدير وعدم الاحترام وينظر إليهم كما يعني بعضهم إلى أنهم يعني ينظرون إلى النتاج المادي يقولون إنه ما في نتاج مادي يعني يبغى سناء عنه يبغى مال وينسون أن الحضارة الغربية كلها قامت على فلسفة وعلى فكر ونحن فلسفتنا وفكرنا مستمد من الشريعة فلاسفتنا الذين تقوم عليهم الحضارة هم علماء الشريعة أصلا فنحن نحتاج علماء الشريعة حتى لبناء الحضارة والتصور عن الحضارة ليس أمرا هينا مكانة علماء الشريعة المهم الحقيقة أن يكون هناك وسائل عديدة من عموم الناس ومن الحكومات الحكومات عليها واجب وهي تعرف هذا الواجب ولو أحبت تقوم به قامت به وأيضا على الأشعوب حقيقة يعني التجار الأثرياء وسائل الإعلام أن تبرز العلماء الذين لهم مكانة ولهم حق ولهم كذا حتى يقتدي بهم الناس يعني حقيقة العالم لا يحتاج إلى أمور مادية بقدر ما يحتاج إلى أمور معنوية تقدير واحترام وإجلال إعطاء حقه وكل على يعني قدره ومستوى طيب والله إخوان الأسئلة هذه كبيرة ما هذه كيف سوف يكون غدا طيب نعم لا الإخوان هنا المسؤولين يقولون ما في وقت ولازم نطيع أولاة الأمر طيب غدا مع الجزء الذي لم نكمله نكمل الفصل الآتي يعني نقرأه كاملا إن شاء الله إلى صفحة 554 إلى صفحة 445 يعني الفصل الثاني كاملا 554 وايضا انصحكم واحثكم على قراءته فان كان في اشكال نشرحه ويعني نترك إن شاء الله مجال اوسع من اليوم للاسئله حتى يكون في مجال المشاركه من الجميع وصل الله وسلم على سيدنا محمد والله اعلم